يا بالا لغاني وقد بدأنا الحديث في الدرسين السابقين عن موضوع التفسير وقلنا في الدرس الأول ان التفسير هو بيان معاني كلام الله عز وجل بحسب وبقدر الطاقه البشرية وذكرنا أن من مواضيع التفسير ومن أهم مسائله هو الكلام عن طرقه ومصادره التي يأخذ منها التفسير فذكرنا أن العلماء الذين تتكلموا في أصول التفسير قالوا أن أفضل طريق وأحسن طريق لتفسير كلام الله عز وجل هو أن يفسر كلام الله عز وجل بكلامه نفسه أي أن يفسر القرآن بالقرآن ثم إذا صعب الأمر ولم نجد في القرآن ما يوضح الآيات رأينا ونظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن المفسر ينظر في كلا المصدرين جميعا فلا ينظر إلى القرآن دون أن ينظر إلى السنة فينظر إليهما جميعا في نفس الوقت ولكن هذا يقو يكون من جهة التفصيل ومن جهة الترتيب فينظر في القرآن لأن القرآن هو أعلى المصادر ولكن لا يمكن أن يفسر القرآن بغير الرجوع إلى باقي المصادر والأدلة فنرتب المصادر نقول يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة فإن لم نجد لا في القرآن ولا في السنة ما يوضح الآيات رجع العلماء إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم العرب الفصحاء الخلص والذين عاينوا التنزيل وشاهدوا وقعه وشاهدوا الوقاية والأحوال كلها وهم علماء في كل العلوم الشرعية وعلى رأسهم ما ذكرنا من الصحابة الخلفاء الأربعة وبعض أمهات المؤمنين وابن مسعود وأبي ابن كعب وابن عباد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد تتلمذ على أيديهم جماعات كثيرة من التابعين ونشأت مدارس للتفسير في مدن من, مد... من مدائن الإسلام فنشأت في مكة مدرسة للتفسير وهي مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما فنجد هناك تلاميذ ابن عباس ولا يعرف لاحد من الصحابة تلاميذ متخصصون في علم التفسير ناقلون له ومشتهدون فيه مثل تلاميذ ابن عباس ومن اشهر هؤلاء التلاميذ سعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر وعكرمه مولى ابن عباس والضحاك ابن مزاحم وطاووس ابن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح وابو الجوزاء وجابر بن زيد وغيرهم قال نذكر بعض أخوالهم حتى تعرفوا مكانة هذه المدرسة قال أبو الجوزاء رحمه الله جاورت ابن عباس إثنتي عشرة سنة وما من آية من القرآن إلا وقد سألته عنها وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وهذا الكلام كلام عظيم جدا فانظروا ما قال مجاعد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه أي من المصحف وهذا يذكر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه يقول إذا جاءت التفسير عن مجاهد فحسبك به يكفيك لأنه أخذه من ابن عباس ولهذا اعتمد على تفسير مجاهد ابن جبر الأئمة تعتمدوا على هذا التفسير واحتجوا به وأخذوا به من من أبرزهم الشافعي وأحمد والبخاري كذلك كما في صحيحه وغيرهم وأيضا يقول الإمام الثوري رحمه الله قال خذوا التفسير عن أربعة ذكر أربعة, أربعة أسماء قال قال هؤلاء هم المرجع في التفسير قال عن سعيد بن جبي ومجاهد وإكرم والضحاك وهؤلاء الأربعة هم من تلميذ بن عباس فهذه مدرسة التفسير في مكة المدرسة الثانية هي مدرسة المدينة وشيخها أبي بن كعب رضي الله عنه واشتهر بعض تلاميذه على رأسهم زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرضي وسعيد بن المثيب ومن المدارس أيضا مدرسة الكوفة وشيخها من الصحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود هو من كبار الصحابة رضي الله عنهم ولذلك وكانت وفاته متقدمة كما ذكرنا في دروس سابقة إذا كان تلميذه من كبار التابعين وكبار التابعين قد زامنوا وعايشوا كثيرا من الصحابة وخاصة صغار الصحابة فابن مسعود كما ذكرنا آنفا كما ذكرنا في دروس سابقة أنه توفي في سنة إثنتين وثلاثين للهجراء ولذلك لم ينتشر تفسيره إلا في تلاميذ تلامينه وتلاميذ ابن مسعود كثر ومن أشهرهم عمر بن شرحبيل وعلقم ابن قيس والمسروق ومسروق ابن الأجدع وعبيدة السلماني والأسود ابن يزيد النخاي ثم من هؤلاء أخذ مفسرون آخرون وهم الذين اشتهر عنهم تفسير ابن مسعود أكثر من تلميذ ابن مسعود وعلى رأسهم الإمام الشعبي وإبراهيم النخاي وميمون ابن مهران والسدي الكبير كذلك وكل هؤلاء سواء تلاميذ بن مسعود أو تلاميذ تلاميذ بن مسعود هم من التابعين وأما في البصرة فقد اشتهر أبو العالية الرياحي والحسن البصري وقتاد وقتاد بن دعامة السدوسين وأبو العالية والحسن البصري وقتاد أصولهم مدنية هم في الأصل من أهل المدينة ولكن ولهم شيوخ, يعني لهم شيوخ أصول مدني أي لهم شيوخ من الصحابة في المدينة ولكن يعني انتقلوا إلى الكوفة والبصرة فكان, هنالك فكان لهم هناك شيوخ أيضا من الصحابة ومن أشهر من يذكر عنه في التفسير التي تنقل بالمأثور من مفسري البصرة جابر بن زيد وهذا جابر بن زيد يعني تجدوا كثيرا في تفسير ابن كثير والتفسير الطبري وغيرهم يقول مثلا قال ابن زيت هذا ابن زيت قد شهد له ابن عباس بالعلم الغزير وشهد له بالرسوخ في تفسير كتاب الله عز وجل حين المشهورين بالتفسير قد أخذوا التفسير ونقلوه عن أشياخ من الصحابة والمتتبع لأثار التابعين في التفسير يجد أن مصادرهم هي القرآن والسنة كمثل المصادر الصحابة ولكن يزاد عليها أقوال أشياخهم من الصحابة وكذلك اعتمدوا كثيرا على اللغة العربية واعتمدوا على المنقلات عن أهل الكتاب والتي تسمى الإسرائيليات ويأتي حكمها بعد حين إن شاء الله وفي الاخير إذا لم يجدوا اصلا أو دليلا رجعوا إلى الفهم والاشتهاد وتفسير التابعي ولا شك أنه أقل منزلا من تفسير الصحابي والتابعي هو من لقي صحابيا فأكثر مسلما ومات على الإسلام هذا هو تعريف التابعي وقلنا أن التابعي تفسير التابعي هو أقل منزلة من تفسير الصحابي ولكن رغم هذه هذه الدرجة التي هي تحت درجة تفسير الصحابي فأنه لا يعني أن تفسيره ضعيف بالعكس بل هو تفسير قوي ومنزلة عالية لأنهم لا يزالون في عصر الاحتجاج اللغوي فالسنتهم لا زالت مستقيمة ولزال أهل فصاحة وأهل قوة في اللغة العربية وأهل بلاغة وهم قد حذروا مجالس الصحابة ونهلوا من علمهم كذلك الذي نجزم بهم سلامة قصدهم وحسن سيرتهم وطريقتهم الصحيحة وإذا اتفق التابعون على تفسير واحد إذا أجمع التابعون ولا شك انه حج على غيرهم ممن جاء بعدهم واين اختلفوا وهنا مربط الفرس كما يقال ان اختلفوا فيرجح بين اقوالهم بالمرجحات المذكوره في كتب الاصول والخواعد ولكن رغم كل ذلك ورغم الترجيح والنظر فإن اقوالهم تبقى اقرب من غيرهم اقرب إلى الصواب ممن جاء بعدهم وهذا معروف و مشهود له بأن كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الثواب وأسلم من الأهواء ولذلك احتج كثير من المفسرين بأقوال التابعين خاصة المفسرون الذين عثنوا بالمأثور كالطبري و ابن كثير وابن أبي حاتم والصيوطي والبغاوي قبله وغيرهم إذن هذه المصادر التي ذكرنا ذكرنا التفسير القرآن بالقرآن ثم التفسير القرآن بالسنة ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين خاصة إذا أجمعوا على أمر فانه حجة ولا شك المصدر الخامس إذن الذي نذكره من المصادر هو أن يفسر القرآن باللغة العربية ومما لا يخفى عليكم أن القرآن نزل باللغة العربية قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ومن لم يكن متمكنا من اللغة العربية وعلومها لم له تفسير كلام الله تعالى قال الإمام مجاهد رحمه الله قال لا يحل. لا لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب الله أكبر إذن لا يجوز لأحد لا ليس قال يعرفه لا عالم قال عالماً بلغات العرب وقال الإمام مالك الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام داري الزجرة قال لا أوتى برجل غير عالم بلغات العربي يفسر القرآن إلا جعلته نكالا وهذا كلام شديد يعني إذا وجد مالك رجلا يتكلم في القرآن وهو ليس عالما بالعربية باللغة العربية فإنه يعاقبه ويجعله عبرة لغيره وقد أجمع العلماء بناء على هذا على أن من شروط المفسر أن يكون عالماً باللغة العربية وفروعها من نحو وصرف وبيان ومعان وبديع ونثر وشعر وغير ذلك من علوم اللغة العربية التي ذكروا أنها أنها إثنى عشر إثنى عشر إثنى والله أعلم إن كان في هذا في هذا التقسيم نظر لكن هذا المشهور الذي اشتهر عليه المتأخرون من تقسيم علوم اللغة العربية وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا سئلوا عن كلمة في القرآن رجعوا إلى أقوال العرب واستجهدوا بأشعارهم وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمس في الشعر فإنه ديوان العرب وهذا الكلام كلام نظري من ابن عباس وطبقه فيما يعرف بمسائل نافع من الأزرق الخارجي ومعه صديقه جاء إلى ابن عباس فسأله عن مواضع في القرآن الكريم وألزموه وقال له أن تستشهد في تفسيرك بكلام العرب خاصة بأشعارهم فكان رضي الله عنهما يجيب عن كل سؤال مستشهدا ببيت شعر وهذا أكبر دليل على أهمية التمكن من لغة العرب في تفسير القرآن ولذلك اعتنى جماعة من فطاحلة العربية بغريب القرآن وشرحوه في غريب القرآن فكتبوا في غريب القرآن وكتبوا في معاني القرآن ومن ذلك الفراء وأبي عبيدة والأخفش وأبي عبيد القاسم المسلام وابن قتيبة والنحاس والراغب الأصفهاني وغيرهم كتبوا في غريب القرآن وكتبوا في معاني القرآن ومما يجب هنا حتى نختم هذا المصدر مما يجب التنبيه عليه أن تفسير القرآن باللغة يأتي في درجة بعد تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن فسر القرآن باللغة, وحدة يعني باللغة وحدها بمعزل عن هذه الطرق كثر غلطه لماذا؟ ويعتبر أيضا من القائلين في كتاب الله برأيه وبغير علم وقد يتعجب الإنسان من هذا الكلام وهنا نقول أن التفسير يراعى فيه أمور, يراعى فيه أمور كثيرة يرعى فيه المتكلم, المتكلم بالقرآن والله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن وهو الحكيم العليم ويرعى المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه ويرعى أيضا المخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم والمسلم والمسلمون عموما ويراها أيضا أسباب النزول وأزمنة النزول وسياقات الآيات وغير ذلك مما ذكرنا في دروس سابقة فالقرآن العظيم نزل لبيان الشرع لا, لا لبيان اللغة فإذا اختلف المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي قدم المعنى الشرعي فمن ذلك مثلا قوله تعالى في المنافخين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الصلاة في اللغة إذا فتحنا معاجم اللغة وجدنا أن الصلاة هي الدعاء هذا هو الأصل, الأصل في كلمة الصلاة الدعاء أما في الشرع فكلنا يعلم معنى الصلاة الشرع فلها صفة معلومة عند الجميع و الدعاء داخل فيها هو شيء مهم من, من أمور الصلاة ومن صفاتها وقد الآن في هذه الآية يقدم المعنى الشرعي وقد يقدم أحيانا المعنى اللغوي إذا جاء الدليل بتقديمه كمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في, يعني في نفس المثال اللهم صلي على آل أبي أوفا فهذا دعاء لهم فهذا دعاء فيكون بالمعنى اللغوي الصلاة هنا بمعنى الدعاء لهم وهذا أحيانا إذا اختلف المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي أو مع المعنى العرفي ولكن في أكثر الأحوال يكون المعنيان متفقين وكثيرا ما يكونوا اللفظ الواحد له معاني كثيرة فتحمل الآية على جميعها إذا لم يكن بينها تعارض وهذا يكون غالبا في الألفاظ المشتركة مثال ذلك قال تعالى وتنبه جيدا لهذا المثال قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ما معنى إلا لو فتحنا كتاب تفسير الآن نجد معنى إل ما هو الإل فالإل قد فسر بالعهد أن لا يرقبون في مؤمن عهدا ولا ثم وفسر بالقرابة وفسر بأنه الله سبحانه وتعالى هذه التفسير مختلفة قال الإمام الطبري رحمه الله قال فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى قال لم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى قال فالصواب أن يفسر, يفسر ذلك كما عم بها جل سناؤه معانيها الثلاثة فيقال لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا نفاقا فحمل الكلام على جميع الأقوال وهذا من أنفس ما يكون لأن القرآن غزيه المعاني والكلام كلام الله عز وجل وكلام العرب إذا وجد له معاني كثيرة فإن القرآن يشملها جميعا فقد قال بعض العلماء أن من خص قولا دون قول وقال هذا هو الصحيح والباقي خطأ ولم يكن له دليل قالوا هذا من في تفسير كلام الله يا عز وجل فالحمد لله المعاني إذا كثرت ولم يكن بينها اختلاف اختلاف طفاد فإنه فإن الآية تحمل على جميعها ومن ذلك أيضا قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورها فالحمر معروف قد تكون أهلية وقد تكون وحشية والقسورة يراد به الأسد أو يراد به النبؤة أمث الأسد ولكن قد يراد به من جهة اللغة الرامي أيضا الرامي أي الذي يصطاد الحمر والحيوانات فالحمر الأهلية إذا رأت الأسد فرت وحمر الوحش إذا رأت الرامي فرقت فتحمل الآية على المعنيين ولا إشكالها وإن كان أحدهما أشهر من الآخر وربما في بعض كتب التفسير لا تجد إلا تفسيراً واحداً ولا يذكرون الثاني فالأشهر هو أن الحمر عموماً إذا رأت الأسد أو اللبؤة فرق هذا هو التفسير الأشهر لكن التفسير الثاني قد وجد في بعض الكتب وهو تفسير صحيح وليس فيه تضاد مع التفسير الآخر فتحمل الآية على المعنيين جميعاً ولا إشكال في ذلك فهذه إذن هي المصادر التي اتفق عليها المصدر السادس مصدر قد طال فيه الخلاف بين مانع ومجيس وبين مقل ومكسر وهو تفسير القرآن باخبار بني إسرائيل أو بما يعرفه بأخبار أهل الكتاب أو ما يعرف بالإسرائيليات وقد وجد جماعة قليلة من الصحابة قد نقل عنهم بعض الإسرائيليات منهم أبو هريرة وابن عباس وابن عباس فيه بحث أنه نقل عنه أنه يكره هذا ونقل عنه بعض الأشياء التي قال العلماء أنه أخذها أو أخذت عموماً من الإسرائيليات أو من كتب أهل الكتاب وابن عمر كذلك وهؤلاء قد أخذوا عن كعب الأحبار وكعب الأحبار هذا هو من علماء اليهود ولكنه اسلم في عهد عمر بن عمر الخطاب وتفسيره هذا وكلامه والذي اشتهر في بعض كتب التفسير انه انما كان في تفصيل ما اجمل في القرآن في قصص الانبياء وفي اخبار اهل الكتاب وكذلك من الذين اشتهروا بهذا هو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص هو هو من أكثر ما, ما نقل عن بني إسرائيل كان يحدث عنهم ويكثر أيضا وبعد هؤلاء الصحابة اشتهر جماعة من التابعين ومن أتباعهم أيضا ومن بعض المفسرين قد أخذوا بهذا الصنيع ودليلهم في هذا هم اعتمدوا على هذا وقالوا بالجواز واستجلوا ببعض الأحاديث فهو من أشهر هذه الأحاديث من أشهرها حديثين صحيحين الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرش ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فماذا يفهم من قوله وحدث عن بني إسرائيل ولا حرش فهذا الحديث يفهم من ظاهره يفهم الإذن في التحديث عنه هذا ظاهر الحديث الحديث الثاني المشهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقهم وبناء على هذين الحديثين قد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام الأول ما يوافق القرآن فهذا نصدقه ونحدث به لأن القرآن شهد بصدقه والحقيقة أننا لا حاجة لنا فيه لأن القرآن هو يغني عنه لكن. هذا يصدق عليه الجواز الثاني ما علمنا كذبه قطعا وهو مخالف لصريح القرآن والسنة فهذا نرده بل نحذر منه الثالث المسكوت عنه فلا نؤمن به ولا نكذبه ويذكر للاستشهاد كشاهد كزيادة تفصيل ولكن ليس حجها ولا يحتج به ولا يحتاج به على أنه تفسير لكلام الله وأكثر هذه المرويات كما ذكر العلماء هي من التفاصيل ومن الزيادات كأسماء عذر أصحاب الكهف وكلون كلبهم ومثل عصى موسى من أي الشجر كانت وما هي الشجرة التي كلم الله منها موسى وما هو البعض الذي ضرب به القتيل كما في وغير ذلك فهذا كله في الأظهر والأولى أن نكتفي بالمصادر المتقدمة لأنه لو فتح هذا الباب لكثرت الدسائس وقد كثرت قد كثرت الدسائس في تفسير كلام الله عز وجل ووقع هذا في بعض التفسير حيث توسعوا توسعا مذموما حتى صارت كتبهم مما يحذروا منها وعلى كل حال إذن هذه المصادر التي ذكرنا خمسة أو ذكرنا أربع متفق عليها والخامس فيه خلاف يبقى الكلام ان شاء الله عن التفسير بالاجتهاد والرأي نرجعه بإذن الله عز وجل إلى الدرف القادم نتوسع ان شاء الله عن في توسع إن شاء الله في التفسير بالاجتهاد والراي والتفسير بالمأثور بإذن الله عز وجل فنذكر هذا في الدرس القادم هذا والله أعلم شكر الله لكم ومن كان أنه سؤال فليتفضل مشكورا والله تعالى أعلم طيب بإذن الله المرة القادمة نكمل إن شاء الله عن المصادر ولو كان لو وجد أحدكم إشكالاً أوددوا أن يستفسر في هذا الموضوع لابد إن شاء الله يسألوا عنه بإذن الله عز وجل في المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم الوقت متأخر لعل بعضكم متعب فإن شاء الله نرجع هذا الكلام إن شاء الله والأسئلة للمرة القادمة هذا والله أعلم تحانك اللهم بحمدك شهد الله لا اله الا الله استغفر الله وبارك جزاكم الله خيرا جميعا ونفع الله بكم وشكر الله حسنا انفاتكم والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله